يريدون ليقفون نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون, والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 كما قال عيسى ابن مريم للحواليين من أنصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفه من بني اسرائيل وَكَسَرَ الطَّائِفَ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ